بسم الله الرحمن الرحيم يصر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المجتمع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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل من ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في مدرسة فقه الزكاة إلى المسألة السادسة في زكاة عروض التجارة أما العروض فهي جمع عرض العروض جمع عرض وهو كل ما سوى النقدين كل ما سوى الذهب والفطة يسمى عرضا فالعرض هو ما خالف النقدين من متاع الدنيا وأثاثها أما العرض فهو حطام الدنيا ومتاعها كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وهذا متفق عليه والعروض كما ذكرنا كل شيء فهو عرض سوى النقدين اللي هي الدراهم والدنانير فإنها عينة فهناك العروض هناك العين اللي هي النقد الذهب والفضة وقال أبو عبيد الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا وعروض التجارة كما ذكرنا جمع العرض وهو كل ما أعد لكتجارة كائنة ما كانت سواء كانت من جنس تجب فيه زكاة العيد كالإبل والغنم والبقر أو لا كالثياب والحمير والبغان والتجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء لغرض تحصيل الربح يقول هنا في الفقه الميذخر العروض جمع عرض وعرض وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان وهو أعم أموال الذكاة وأشملها وسمي بذلك لأنه لا يستقر بل يعرض ثم يذول فان التاجر لا يريد هذه السلعه بعينها وانما يريد ربحها من النقدين هذه الذكاء هذا النوع من الذكاء الذي هو أعم اموال الزكاه واشملها قال بوجوبها الفقه السبعه والاهمه الاربعه وابو عبيد و الشيخ الإسلام ابن تامير والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم وقال بعدم الوجوب عطاء وأهل الظاهر ومن المتأثرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى وفي أموالهم حب للسائل والمحروف وفي سورة المعارج قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم فهذا الحق المعلوم هو الزكاة وأيضا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال مجاهد من طيبات ما كسبتم يعني من التجارة أيضا يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الله سبحانه وتعالى كذ من أموالهم صدقة تصهرهم وتزكيهم بها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد بن جبل رضي الله تعالى عنه أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذوا من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم والحديث متفق عليه ولا شك أن عروض التجارة من فهي تدخل في قولي صلقة في أموالهم <تصفيق> وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلقة فقيل من عبد جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبت أدرعه وأعتده في سبيل الله والحديث متفق عليه فلما قال له إن خالدا في ظن هؤلاء الذين منعوا يعني الزكاة والصدقة دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد فقال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبت أدرعه وأعتده في سبيل الله وهذا الكلام في حق خالد بن وليب رضي الله تعالى عنه يحتمل أمرينين اولا يحتمل أنه طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على الأساس أنه كان عنده الدروع والأعتاد الأسلحة كانت عنده من أجل التجارة كانت عنده من أجل أنه يتجر بها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعلها حقسا في سبيل الله يعني هذه الأدرع أنتم حسبتم أنه منعها من أجل ومتنع عن أداء الزكاة كلا بل ان خالد فعلا عنده أدرع وأسلحة وآ وكذا لكنه حبثها أو جعلها حبسا يعني أوقفها في سبيل الله تعالى في الجهاز فيفهم من هذا أنه لو كان خالد رضي الله تعالى عنه لم يحبثها فإنه كان يجب فيها زكاة عروض التجارة لأنه لأنهم فهموا أنه رأصدها من أجل التجارة كان يتجروا بها فهذا ذي على وجوب زكاة الأموال التي ترصت للتجارة الاحتمال الآخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم قد احتبت أدراع أدراعه وأعتده في سبيل الله اعتبر صلى الله عليه وسلم لقالد وذاف عنه بقوله إذا كان قد أحبت وعتاده في سبيل الله يعني أنتم تتهمون خاليا بأنه امتنع من أداء الذكاء الواجبة فهذا رجل قد أوقف وبذل في سبيل الله تبارك وتعالى أدراعه وعتاده في سبيل الله تبررا وتقربا إليه مع أن ذلك غير واجب عليه فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه وضحف وضحف ثم ايضا بعد الكتاب والسنه يدل الاجماع يعني بعد الكتاب والسنه طبعا هذا يعتبر يعني عروض التجاره هي ايضا من الأموال كما ذكرنا لكن كما اشرنا ان فن الموضوع ليس فيه اجماع الا يعني وجود عطاء يعني كما قلنا من القلب قال عدم وجوب زكاه عروض التجاره عطاء واهل الظاهر فالفقهاء يعني يقولون أهل الظاهر أو من لا يحتجون بالقياس لا يعتد بهم في مخالفه الاجماع في مثل هذه المسائل طبعا نحن نمشي مع قافله العظمه من اهل العلم لأن الذي الذين قالوا بوجوب الزكاه فيهم الفقهاء السبعه وفيهم الأمة الأربعة وابو عبيد وابن القيم وابن تيميه وابن القيم ف هذا هو يعني الراجح أما شروط وجود الزكاة في عروض التجارة فأول هذه الشروط أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهراء يعني علشان يصدق على الأموال التي تجب فيها ذكاة عروض التجارة لابد أن يكون إنسان قد اكتسبها بفعله لأن إنسان ممكن يكتسب مالا لا بفعله مثل الإبت ورد عن أبيه أو عن كذا أو مثل الهبة أو الهدية بذلت له فهو يملكها ولا كتب له في ذلك لكن في عروض التجارة أول شرط الأموال التي تجم فيها ذكات عروض التجارة أن يملكها بفعله أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهديه فلا يدخل في ذلك الارث ونحوه مما يدخل قهرا طبعا هو يملكها بالفعل ضرب مثل بفعله هو الشراء وقبول الهديه لانه امتلكها بالقبول امتلكها بالقبول بخلاف الأموال الأخرى التي يملكها قهرا في الارث فيشترك تملك العرض بمعاوضه يشترد تملك العرض بمعاوضة كشراء بنقط أو عرض أو بدين حال أو مؤجن وكذا لو كان مهرا أو عوض خلعة فلو ملكه بإرث أو هبة أو احتطاب أو استرداد بعيد واستغلال أرضه بالزراعة أو رحم ذلك فلا ذكات فيه لأن التجارة تسب المال ببدل وهو مال وهذا البدل يجب أن يكون مالا قبول الهبة هو اكتثاب بغير بدل أصلا فهذا والشرط الأول أن يملكها بفعله الشراء وقبول الهدية فلا يدخل في ذلك الإرف ولحمه مما يدخل قهراء ثانيا أن يملكها بنية التجارة أن يملكها بنية يعني التجارة طبعا هو من, من, من أهم شروط يعني الزكاة هنا من أهم شروطها أن يكون لذكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة هذا من أهم الأسباب وإن لم يعني يوضح هنا فأول شرط في شروط وجوب الزكاة في العروض اللي يكون لذكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة فمثلا السوائم التي تكون للتجارة يعني فيه أنعام عنده أنعام سائمة ترعى في الكلأ المباح لكن هو يرصدها للتجارة واضح هذه السوائم تجد فيها الزكاة من, من أجل أنها يعني سائمة وفي الحديث لا ثنى في الصدقة بل يكون فيها زكاة العين مثل لو عنده خمس إبل فبإيه بيخرج فيها شاه تتقدم زكاة العين على زكاة التجارة لأن زكاة العين أقوى ثبوتا لانعقاد الإجماع عليها واختصاص العين بها فكانت أقوى فلو اجتمعت سببان لوجوب الزكاة في عروض التجارة يقدم الأقوى واضح لكن هل يخرج ذكاء عن مرتين بصفتين عن الشيء الواحد هذا لا يمكن أن يكون كذلك الحلي الحلي والمصنعات الذهبية والفضية التي تكون للتجارة قال الملكية ليس فيها ذكاء ان كانت أقل من نصاب بالوزن ولو زابت قيمتها عن النصاب بسبب الجودة أو الصنعة ويزكى على أساس القيمة الشاملة لما فيه من الجواهر المرصعة وعند الشافعية في مصور ابن ذهب والفضة لدي للتجارة هل يزكى ذكات العين ان فضة أو ذهب مثلا أو ذكاة القيمة فيها قولان كذلك الأراضي الضراعية التي للتجارة وما يخرج منها فأول شرط في شروط ذكاة العروض أن يكون لذكاتها سبب آخر غير كونها عروضة تجارة أيضا أن يملكها بنية التجارة فيشترط أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل يعني مثلا واحد اشترى قطعة أرض أو منزلا بيتا أو سيارة أو نحو ذلك اشتراها للقنية القنية يعني لاستعمال شخصي وافتناء فأصلا اشتراها عند الشراء نوى أنها لاستعمال شخصي للقنية ثم ترأى بعد ذلك أنه يتجر فيها لم تصر للتجارة هنا ليس فيها زكاة عروض تجارة نعبر بنياته عند شرائها فلو ملكه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر ولو ملك للتجاره ثم نواه للكنيه وان لا يكون للتجاره ايه الحال هنا يعني هو في اخرى. ملك السيارة أو الأرض او كده للتجاره وبعد ما ملكها للتجاره غير النيه الى الايه انتفاع شخصي ونوى يعني رفض فكره التجاره هذه الحاله يصير للكنيه يصير للثمال الشخصي وخرج عن أن يكون محلا للذكاء طيب لو عاد فنواه للتجارة حتى لو عاد ونواه للتجارة هذا لا يؤثر لأن ترك التجارة من قبيل التروك والترك يكتفى فيه بالنية كالصور فالحقيقة أن النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه ما هو الأصل في العروض الأصل في العروض القنية الأصل إنسان إذا اشترى شيئا أنه يشتريه ليقتنيه فالنية سبب ضعيف هي تنقل إلى الأصل كما ذكرنا المثالين لكنها لا تنقل عن الأصل كما ذكرنا لو ملك الشيء للقنية ثم نواهل التجارة لم يصر له طيب لكن لو ملكه للتجارة ثم نواه للقنية وأن لا يكون للتجارة صار للايه لي للقنية لأن الأصل في العروض هو القنية قال ابن همام لما لم تكن العروض للتجارة خلقة فلا تصير لها إلا بقصدها فيه الشرط الثالث لوجوب الذكاء في عروض التجارة أن تبلغ قيمتها نصاباً طبعا تبلغ قيماته نصابا بالإضافة إلى الشروط الخمسة التي ذكرناها في أول آآ يعني آآ الزكاة فنصاب العروض يحتبئه بالقيمة نصاب عروض التجارة يقدر بالقيمة ويقوم بذهب أو في الضب فلا ذكاة فيما يملكه الإنسان من العروض ان كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة في الذهب والفي الضب ما لم يكن عنده من الذهب والفضة نصاب أو تكملة نصاب وتضم العروض بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجنسه العبرة هنا بالإيه بالقيمة فالعروض مع اختلاف أجنسها وأنواعها تضم إلى بعضها إلى بعض كي يكتمل النصاب وإن اختلفت يعني أجنسه هذا فيما يتعلق بهذا الشرط وهو أن تبلو قيمتها نصابها فإذا حال عليها الحول قومت بأحد النقدين الذهب أو الفضة فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر يقول فإذا حال عليها الحول الحقيقة يمكن نعتبر هذا الشرط هو الشرط يعني الخامس اللي هو الحول والمرض أن يحول الحول على عروض التجارة فما لم يحول عليها عليها الحول الهجري فلا ذكت فيها وربح التجارة في الحول يضم إلى الأصل ربح التجارة في الحول يضم الأصل يعني أنت في نهاية السنة الهجرية مش بتحسب على رأس المال بس تحسب على رأس المال والإيه والربح فيزكى الأصل والربح عند آخر الحول طبعا لأن هذا مال نام نمى فإذا حال عليها الحول قومت بأحد النقدين الذهب أو الفضة فإذا بلغت القيمة لصابها وجب فيها ربع العشر طبعا الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقدا بنسبة ربع العشر من قيمتها لقول عمر لحماس قومها ثم أدي زكتها قومها ثم أدي زكتها فالأصل أن يخرجها نقدا فإن أخرج القيمة من أحد النقدين الذهب أو الفضة أجزئ اتفاقها وإن أخرج عروضا عن العروض فقد اختلف يعني عروض التجارة أخرج من نفس الأشياء التي يتجر فيها هماش مثلا بطاطين أو كذا يخرج الذكاء من نفس العروض اختلف الفقاء هنا الحنابلة والملكية, والملكية قالوا لا يجزيهي لأن النصابة معتبر بالقيمة فينبغي أن تخرج الزكاة من القيمة يعني أموال الحنفية قالوا يتخير بينهما إن شاء يخرج القيمة وإن شاء يخرج إيه؟ العروض بالسحن قول ثالث للشفعية قالوا زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها يعني واحد يتجر في النظرات مثلا يخرج زكاة نظرات واحد ذاك في الأقمشة يخرج الزكاة أقمشة هذا قول الشفائية زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها ليس من القيمة فلو أخرج ثمن لا يجزئ يقول ولا اعتبارا في لما اشتريت به العروض لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا يعني من بنيجي نخرج الذكاء كما ركبنا بنعمل ايه بنحدد النصاب ها ويقوم بذهب او فضه أو بقيمه يعني هذا النصاب بالاموال ف ما تحسبش في اليوم اللي اشتريتها فيه لكن تحسب القيمه عند في الوقت الذي تخرج فيه الذكاء لان طبعا تتفاوت في خلال هذا الحول وإنما العبرة بقيمتها يوم تمام الحول العبرة بقيمتها يوم تمام الحول الذي هو وقت الوجوب الباب الثالث في زكاة الخارج من الأرض إذا نعيد بإجمال شروط وجوب الزكاة في عروض الزجارة أول سبب أن يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة ثانيا يشترك تملك العرض بمعاوضة كشراء بنقط أو عرض أو بدين حل أو مؤدل أو مهر مثلا أو عوضة كله لكن لو ملكه قهرا يابد أن يملكه بكثف لكن لو مله قهرا بإرث أو هبة أو احتطاب أو استرداد بعيد واستغلال أرضه للزراعة ونحو ذلك فلا زكاة فيه الشرط الثالث أن يكون قد نوى عند شرائه أن تملكه أنه للتجارة عند شرائه كن نوى أنه للتجارة والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النيئة مع العمل وتكلمنا بالتفصيل في موضوع النية وبيلنا أن النيئة سبب ضعيف فهي تنقل إلى الأصل ولا تنقل عن الأصل والأصل في العروض هو القنية شرط الرابع أن نصاب العروض يحتفظ بالقيمة ويقوم بذهب أو في الضار بد أن تبلغ النصاب الشرط الخامس حولا الحول كما ذكرنا والأصل كما ذكرنا أن يخرجها نقدا بنسبة ربع العشق من قيمتها لقول عمر قومها ثم أدي ذكاتها وذكرنا الخلاف في هذه المسألة أما الباب الثالث فهو في ذكاة الخارج, الخارج من الأرض وفيه مسائل المسألة الأولى متى تجب ودليل ذلك؟ يقول الأصل في وجوبها قوله تعالى يا الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كثبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال الله سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معرشات وغير معرشات والنخل والزرعة مختلفا أكلوا والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده تظنون لماذا لم يستدل المصنف بهذه الآية الكريمة بسورة الأنعام لماذا لم يستدل بها على وجوب زكاة الخارج من الأرض كلمة واحدة بس مكية أحسنت أن هذه السورة سورة مكية فأنا فبعض العلماء لا أو لا يحبذون الاستدلال بها على وجوب الزكاة ويستدلون بآية, بآية سورة البقرة يأيون الذين أمانوا أمثقوا من طيماتها كثابتهم ومما أخرجنا لكم من الأرض أما آية الأنعم كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصادي نقول نعم إنها مكية لكنها مجملة ثم جاءت السنة ففصلتها وبينتها بعد ذلك وطبعا كان هذا في سنة السنة الثانية من الهجرة السنة بيّنت هذه الذكاء في السنة الثانية من الهجرة أيضا من أدلة السنة على هذه على وجوب هذه الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعلون أو كان عسريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وهذا رواه البخاري وغيره فيما ثقت السماء والعيون أو كان عثاريا العشر وفيما سخل بالنطح نصف العشر وسنشرح معنا الحديث يقول وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا وتجب في الثمار عند بدو بدو صلاحها تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا الفريق يعني المفروك والبر والذرة لاول نوت جهي حين يصلح للأكل أول ما ينمو نموا بحيث يصلح للأكل ويصير مفروكا ممكن تنفصل بقى الحبوب إذا الفريق هو المفروك فعيل بمعنى مفعول والبر والذرة لأول نوت حين يصلح للأكل هذا معنى قولي وتجب الزكاة في الحب متى إذا اشتد نقول بقى هنا حوالان الحب لا هنا ما مفيش هنا الحب الخالص كما سنوية لكن تجب إمتى مش بقى بعد ما يمر الحب ولكن تجب عند عند يشتد الحب ويصير فريكا هذا فيما يتعلق بالحب طيب ماذا عن الثمار تجب في الثمار عند بدو صلاحها عدت مرحلة الخطر ممكن فيها آفة أو مش هتنتج أو أي علة فإذا بدأ صلاحها وأن الزرع طبعا بدأ يعني يرجى أنه يستتم نموه وهذا يعرفه طبعا أهل الخبرة بالزراعة فحلئذ إذا بدأ صلاحه وأن مرة في المراحل النمو الأساسية بخير وأن الزرع غالبا سيتم نتجه ففي هذه حالة تجيب الزكاة في الثمار عند بدو صلاحها بحيث تصبحه ثمرا طيبا يؤكل ولا يشترط له الحول لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى واتوا حقه يوم حصاده واتوا حقه يوم حصاده يقول هنا فتجب الزكاه في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطه والشعير والذرة والارز والتمر والزبيب ولا تجب في الفواكه والخضراوات فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتبر التوثيق فيه وهو التحميل والمدخر لوجود المعنى المناسب لايجاب الزكاه فيه وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمر فلا زكاته فيه اذا هذا فيما يتعلق بالخرج من الارض الذي تجب فيه الزكاه ما ضابطه هل كل خرج من الارض تجب فيه الزكاه تقول هنا لا تجب في كل ما كيل ممكن نديد يابس ما كيل مدخر يابس وهو لا يدخر الا كان يابسا لو كان رطبا يتعفن وما يعني يبقى لكن يابس يعني قبل ايه مثل الايه مثل الزبيب مثلا والمذهب المذهب الإمام أحمد في هذه المسألة وهو المذهب المشهور عن إمام أحمد أن الزكاة تجد في يشترس فيما تجد في الزكاة أولا الكيل يكون يكون مكيلا ثانيا البقاء لأن مدام يبقى فهو يدخل ثالثا اليوبس الكيل والإدخل واليوبس أو البقاء واليوبس أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فهو قال أو ذهب إلى أن في كل ما أخرجت الأرض الزكاة عند البيض حنيف أن أي شيء تخرج الأرض ففيه زكاة الخارج من الأرض وقال بعض المحاكفين إنه ماذهب قوي تعضده عمومات القرآن ومما أخرجنا لكم الأرض فهذه صيبة عموم تعضده عمومات القرآن والسنة ويوافق حكمة تشريع الزكاة واجب تجب الزكاه في كل مكيل مدخر نقول جاي من الحبوب والثمار كالحنطه والشعير والذره والارز والتمر والزبيب ولا تجب في الفواكه والخضروات طبعا الجمهور بيستدل على فتن السنه العملية أنه لم تأخذ الذكاء من الخضروات والفواكه خلافاً الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كمأشم ولا تجب في الفواكه والخضروات فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق فيه وهو التحميل إيه معنى التحميل؟ إعلاقة الوثق بالتحميل أحسنت لأن أصلاً الوثق يقدر بإيه؟ بحمد البعير ولمن جاء به حمل بعير الوسق القدر من الحبوب مثلا الذي يتحمله الجمل لما بتشيل على جمل بيشيل قد ايه كميه معينه متعرف عليها فالوسق هو تمله البعير طيب حملو يقدر لماذا يقدر ب 60 صاعا 60 صاع الصاع يقدر بايه باربعه امداد والمد هو ما يملا كفي الرجل المعتدل الكفين فمنين جاءت كلمة في كل مكيل مكيل لأن الرسول عليه السلام مكيل اعتبر التوسيق التوسيق بالثين فيه والتوسيق هو التحميل لأن الواسق هو حمله البعير ستين صعب أما المدخر بل وجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاه فيه لان هذا يكون يصلح ان يكون كوتا يتدخر ويبقى وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاه فيه المساله الثانيه شروط زكاه الخارج من الارض يشترط لوجوب الزكاه في الحبوب والثمار شرطان أول شرط بلوغ النصاف بلوغ النصاف أما النصاف هو خمسة أو سق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة وهذا متفق عليه ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة فهذا هو نصاف الحبوب والثمار والوسط حمل البعيش وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخمسة الأوسق لما تكون نصاب خمسة أوسق والوسق كم ستين صاع لما خمسة أوسق تسوي كم ثلاثمائة صاع فيكون زنة النصاب بالبر الجيد ما يقارب ستمائة واثنى عشر 612 كيلو جرام ده بقى ايوبي الوزن على اعتبار ان وزن الصع 42 او 24 كيلو جرام بتبعهم يختلفوا بقى في وزن الصع حسب انواع الحبوب جوداتها وحجمها طبعا لم تجد التوازن بتفرد زي ما بنلاحظ في زكات رمضان التخديرات في عدة بما لان ممكن التفاوت يكون ناشئ من حجم كف الشخص الذي استخرج السعاد ممكن يكون ناشئ من حجم الحبوب نفسها حجم الحبوب لان الكيل ده حجم أما الوزن فهو ايه ثقل يعني فبعضهم بيقول ان لو قلنا ان بيقدر صاع القمح ب 2 و176 من كيلوغرام فالنصف هذه الحاله يكون حوالي 653 كيلوغرام طيب هذا أول شرط لغ النصاب خمسة أو سقن والوثق في التونة صعب الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة أن يكون هذا النصاب ملكا له وقت وجوب الزكاة المسألة الثالثة في مقدار الواجب يعني ما هو المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار المقدار الواجب يبقى حددنا النصاب طيب يطلع منه أدي إيه بات بعض الناس ترح تقول لك نطلع 2.5% بيحسبوها أنها زي زكاة الزهب والفضة مثلا أو ربع عشرة ما هو معلم لا الواجب في الحبوب والثمار يختلف حسب الجهد الذي بذل في زرع فيجب العشر فيما سقيا بلا كلفة لم يبذل جهد ولا استعملت فيه آلات يسقى بلا كلفة بأن كانت عثرية بأن كانت عثرية والعثري مخصوص بما سقيا من ماء السيد فيجعل عاثورا يعني عثوراء بتقول كان يمشي فتعثر تعثر يعني كان فيه حفرة وتعثر فيه فنفس الشيء فيه طريق امتلك الساق بيعمره حفرة فال... بحيث ان الماء يتجمع في, في هذه الحفرة فالعثري هو ما سخي من ماء السيف فيجعل عثورا وهو شبه ساقية تحفر ويجري الماء الى اصوله سمي به لانه يتعثر به المار الذي لا يشعر به فطبعا هذا ليس فيه جهد لان هي عباره عن حفرة والحفره دي بتتوفر الميه الى الارض مباشره الى الزرع ما في جهد هنا ما في جهد فال اللي حتى السيل لو مر لكنه تبقى في هذه الايه العفراء الحفر هذا الماء فما فيش جهد في السقي عشان كده بيقول بان كانت ما سقي بما ليس فيه كلفه كأن كان عثريا أو تسقى لماء العيون هذا يجب فيه العشر واضح ونصف العشر فيما سقيا لمؤنى أو مؤنى إذا كان شيء يبذل في جهد فإنه إذا كنت تكون نصف العشر بأن كانت تسقى بالدلاء والثواني بأن كانت تسقى بالدلاء والثواني معروفة جمع دلوة وهو ما يستقى به من البئر ونحوه أما الثواني فهي جمع ثانية وهي الناقة التي يستقى عليها الناقة التي استعمل في السقل يحمل عليها الماء فتسمى إيه؟ ثانية الناقة التي يستقى عليها لاها اسم أخر النواضح أيضا النواضح. هي نفسها الثواني يقول والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقى بلا كلفة بأن كانت عثرية أو تسقى بماء العيون ونصف العشر فيما سقى بمؤنى بأن كانت تسقى بالدلاء والثواني ونحوها لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر وفيما سقيا بالثواني أو النطح نصف العشر والبعل هو النخ يشرب بعروقه فلا يحتاج إلى ثق نخل العروق الجذور متغلغلة في التربة فهي التي تمتص الماء فلا يحتاج إلى ثق فهذا يسمى البعل واضح؟ أما ما سقيا بالثواني أو النطح كما ذكرنا النطح هو السقي بالثانية وهو البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له الناضح والجمع سوان ونواضح إذن أن يؤخذ من هذا أن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء فأثرت في تقليل الواجب الكلفة التي تبذل بألات أو بالجمال أو بالجهد البشر العمال بيشتغلوا وليس بيدفع تكلف أكثر فالكلفة لها تأثير في تقليل نماء هذا المال فبالتالي أثرت في تقليل الذكاء الواجبة في هذا البال فقال صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والانهار والعيون أو كان بعلا العشر لأنه لا كلافة فيه وفيما سقيا بالثواني أو النضح نصف العشر لأن هذا يبذل فيه يعني جهده طيب بالنسبة للنخيل والأعناب يقدر النصاب ومقدار الواجب فيها بالخرص تون الكيل والواجب لماذا بالخرص؟ أن خلو الأعنام تكون موجودة لسه في على الأشجار لما يجي نقدر الزكاء يعني ليس بنجيب بأم مكيل ونكيل لكن بنعمل إيه؟ حاجة اسمها الخرص أما الخرص فهو لغة الحذر والتخمين فَوَ تَقْدِيرٌ ظَنِّي يَقُومُ بِهِ رَجُلٌ عَارِفٌ مُجَرِّبٌ أَمِينٌ يجبه واحد خبير في الزراعة وأمين وثقة وعنده معرفة في هذه الأشياء فَيَنظر إلى النخلة ويشوف الثمار وهي على النخلة أو الأعناب على قيد العدم ويقدر حجمها بالتخمين اسمه الخرص متى يفعل ذلك إذا بدأ صلاح الثمار إذا بدا تقدر ان خلاص نجح الزرع وهيكمل نموه للاخر يعني اذا بدا صلاح الثمار فيحصي الخالص ما على النخيل والاعناب من الرطب والعنب ثم يقدره تمرا وذبيبا بيقدره طبعا العنب حجمه كبير لكن الذبيب بيبقى بينكمش لذلك الرطب تتحول الى تمر فهو يحصي ما على النخيل والأعناب من الرطب والعنب ثم يقدره تمراً وذبيباً ليعرف مقدار الزكاة فيه فإذا جفت الثمر أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها طبعاً ده غالباً يكون موظف من إيه؟ من العاملين عليها من إدارة الزكاة لأن الزكاة دي إدارة محترمة جدا في الدولة الإسلامية الزكاة إدارة كبيرة ومنظمة وعية التنظيم ايه فهي دي وزاره وزاره مستقله عن بيتتعلق بالذكا ولايه يعني الذكاء وضحت هو بيقدر الـ يعني الـ النخيل والعناب بيقدر النصاب والمقدار الواجب بالخرص كما ذكرنا وليس بالكيل والوزن الفعلي كما شرحنا طيب ما فائده الخرص فائده الخرص مراعاه مصلحه الطرفين اولا مصلحه طرف المال لأن رب المال يملك بالخرص التصرف في نخيله وعنه بما شاء متى ما تم هذا الخرص ففي هذا الحلع صاحب النخل أو العنب يبيعه في يتصرف فيه بما شاء لكن بشرط أنه إيه؟ يضمن قدر الزكاة اللي هو حدده من الخارص طيب ما فائته بالنسبة للعامل على الزكاة اللي هو مندوب مش هنقول مندوب ولايه الزكاه كده هنقول ايه باعتباره وكيل المستحقين وراى المساكين مثل هو وكيل عنهم في استخراج هذا المال والحصول عليه فالفائده للعامل على الزكاه باعتباره وكيل المستحقين انه عرف الحق الواجب اثبت الحق الواجب فيطالب به بعد يتم الحصاد يطالب به بعد ذلك لان الصحيح صاحب المال او رب الزرع نفسه بمجرد الخرف يملك التصرف في المحي الطرف زي ما شاء بس يضمن لنا قيمه الذكاء ان لابد ان يحجز القدر اللي بعد عملية ايه هذا يكون في النفيل والعمل اما المسألة الرابعه فهي في زكاه العسل حكى ابن عبدالبر رحمه الله تعالى عن الجمهور أنه لا زكاة فيه لا تجب الزكاة في العسل طبعا العسل هنا مقصود بإيه العسل النحر ليس الملاس اللي هو العسل السود مقصود بيعسل النحر فجمهور العلماء على أنه لا زكاة في العسل وهو الأظهر لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب قال الإمام الشفعي رحمه الله تعالى الحديث في أن في العسل العشرة ضعيف وفي أن يؤخذ منه ضعيف إلا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلا عن, إلا عن عمر بن عبد العزيز واختياري أنه لا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه السنن والآثار حددت لنا ما هي يعني الأشياء التي تجيب فيها الزكاة وليست فيه ثابتة يعني ليست الزكاة العسل فيه في هذه الآثار ثابتة فكأنه عفو, عفو لم يتعرض له الشرع بإيجابة وقال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت لكن أبو عبيد أبو عبيد توسط في هذه المسألة طبعا نحن قلنا كده كلام الإمام الشفعي رحمه الله تعالى في عدم وجوب الزكاة في العسل لكن إمام أحمد وجماعته قالوا إن في العسل زكاة وقالوا إن الآثار الواردة في إجابة زكاة العسل يقوي بعضها بعضا قالوا ولأنه يكال ويدخر ولعموم قول الله تبارك وتعالى خذ من أمواله بصدقة ولقوله أنفقوا من طيبات ما كثبتم وأيضا استذل الإمام أحمد وأصحابه على ذلك بالقياس على الزروع والثمار قال والواجب فيه العشر من صافي ايراد العسل العسل الصافي ايراد العسل يعني ايه يرفع يخصم الاول النفقات والاي والتكاليف التي تكلفها والنصاب بيكون 653 كيلو جرام 653 كيلو جرام ده مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى توسط ابو عبيد فقال فقال رحمه الله تعالى أجبه الوجوه في أمره عندي أجبه الوجوه في قضية زكاة العسل أن يكون أربابه يؤمرون بأداء صدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها ولا يؤمن عليه المأثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرضا عليهم ولا يجاهد أهله على منع صدقته يعني نرغبهم لكن لا يعاقبون إذا امتنعوا عن إخراج ذكاة العسل كما هو الشأن في غيرها من الزكوات ولا يجاهد أهله على منع صدقته إلا أنه قد يجب على الإمام إذا أتاه رب العسل بصدقته أن يقبلها منه إذا صاحب العسل أتى بالذكاة للإمام يقبلها منه لكن إمام والعلماء يرغبون الناس في إخراج ذكاة العسل ويقولون إن لهم لا نأمن عليكم أن تأثموا إن لم تخرجوا يكره ويبرد لهم منعها لكن بدون أن يفرض ذلك عليهم يقول أبو عبيد فهذا حدها أن يكون تركها تفريطا وجفاء من منعيها في الدين وليس بحكم يؤخذ به على الكره والرضا ليس حكما ينخذ به على الكره ورضى سواء راضي أو كره لابد أن يخرج منه بالقوة كسعر الأموال لا في الزكاة بالذات يرغب لكن لا يعاقب إذا امتنى عن إخراج زكاته ثم مراعاة للخلاف في هذه المسألة كما هو معلوم المسألة للخامسة في الركاز نحتاج نشرح شيئا موضوع الركاز يعني هو الركاز مأخوذ من الركز من الركز والمراض به هنا المركوز المركوز يعني ايه؟ المثبت والركاز يشمل أمرين الركاز يشمل المعدن ويشمل الكنس أما المعدن أما المعدن جنات عدل يعني جنات فيها ايه؟ استقرار استقرار فالمعدن هو عبارة عن الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلقها فهنا إذا كنا نتكلم عن المعدن في الذات يبقى هنا هذه الحالة من الراكز هو الله سبحانه وتعالى الصالف عز وجل هو الراكز لأنه لأن هذه الاجزاء المعدن المستقرة في داخل الأرض يوم ما خلق الله هذه الأرض فالراكز هنا هو الخالق تبارك وتعالى مثال المعادن المركوزة المر التي ركبها الله في الأرض الذهب والفضة والحديد والنحاس والياقوت والكحل والرصاص وأيضا يدخل في ذلك المعادن الجارية السائلة كالنفط الذي يسمى بالذهب الأسود هذا داخل في طيب النوع الثاني من الركاز يكنز وهو المثبت في الأرض من الأموال بفعل الإنسان المثبت في الأرض من الأموال مين يركزوا هنا بقى ليس بصورة طبيعية مثل المعادن فالركز هو الله إنما الركز هنا الإنسان تبكنزه ودفنه في مكان معين فالركز هنا هو الإنسان فيلمة الإنسان تشمل المؤمن. تشمل مؤمن لكن الشارع خصه بالكافر لما نقول الكنز يبقى لا تكون الكنوز دي اللي نفانها ناس من ايه من الكفار او ساعات يعبروا عنهم من اهل الجاهلية كنوز الجاهلية واضح رغم كلمة ان الراكز هو الانسان كلمة عامة تشمل مؤمن والكافر لكن الشريعة خصت الراكز هنا اللي بياخد حكم الكنز بايه بالكافر لان كنزه هو الذي يخمس كنزة هو الذي يخمس أما البقى كنز المسلم يسميه إيه؟ لقطة كنز المسلم لقطة واحد مسلم وخب شيء في المكان معين وبعدين وقع عليه شخص وهو ملك واحد مسلم فهذه هنا لقطة تأخذ أحكام اللقطة مراعاة لحومة المسلم لكن مال دفنه القدماء القدماء مصريين عرب الجالية أو كده. فهذا هو الذي يعبر عنه بالكنز وهو أحد نوعي الركاز إذا الركاز إما أنه معدن راكزه هو الله أو كنف وراكزه هو الكافش الإنسان الكافش هذا فيما يتعلق بما يشمله لفظ يعني الركاب طيب يقول هنا المثالة الخامسة في الركاب يقول الركاب هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضلا إنما عليه علامة الكفر ولم يطلب بمال ما بذلش مالا في سبيل الوصول إليه هذا شيء كذا وجده في الأرض مثل مدفول ولم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز ما وصلنا بالبحث والعمل والجهد والمشاقة فهذا لا ينتبق عليه وصف هذا الريكاد ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره الحقيقة هنا في يعني المفروض اللي بيكون بيجمع كتابك وعنده خبرة شوية بالمعاني مش بيرص الكلام قدامه وخلاصه يعني هنا مثلا كلمة فليس بريكاد ممكن تلخبت القرن المفروض أن كلمة ويجب فيه الخمس نعمل نقطه ويبدا من اول السطر ويقول ويجب فيه الخمس لان بنتكلم لكن هنا لما جعل الجمله متصله هتوهم ايه بانه واما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بذكاه ويجب فيه الخمس في خليله وكثير يعني ممكن تختلط على, على بعض الناس فالمفروض ان ايه يبدا السطر بايه بكلمة ويجب فيه لان بنتكلم على الذكاه ويجب فيه الخمس في قليله وكثير اذا هل يعتبر النصاب في الركاز لا يعتبر فيه النصاب يقول هذا هو الخمس في قليليه وكثيره ولا يشترط له الحوله ولا يشترط له الحول مثل زكاه الايه الزروع ولا يشترط له الحول بل يجب اخراج الخمس في الحال يجب اخراج الخمس بايه في, في الحال ما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 فلا ينتظر الحول وإنما يجب إخراج الخمس في الحال ولا النصاب أيضا فالخمس فيما وجد من كنوز الجهلية قليلا كان أو كثيرا لأنه مال مخموس مخموس يخرج خمسه فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة ولأنه مال ظهر عليه بغير جهد ومؤونة فلم يحتج إلى التخفيف بإفاء القليل منه بخلاف المعدن والزرع فمن ثم يعني وصلنا له لا يكنز في الأرض لا يوجد أي جهد ففي هذه الحالة لا يوجد ولا كلفة فيه الحصول عليه فلا يحتاج إلى يعني التخفيف بأن يعفل قليل منه ولكن الذكافي قليله الركاز تكون الذكافي قليله وكثيره طبعا بشلاف المعدن والزرع بنراعي عملية الجهد الذي بذل فيها يقول ولا يشترط له الحول ولا النصاب لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز الخمس في الركاز الخمس يعني الكنوز المتفونة يجب فيها اخراج الخمس والحديث يقول في الركاز الخمس منطوقه منطوقه وجوب الخمس في كل ركاز يوجد ده منطوق وجوب الخمس في كل ركاز يوجد ومفهومه أن باقيه لواجده كائنا ما كان يعني هو اذا اخرج الخمس يبقى الاربع احماس بتاعت مين. الشخص اللي وجد بيه الركاذ هو صاحب الأرض بس ها؟ فمنطوق هجوب الخمس في كل ركاذ يوجد ومفهومه أن باقيه لهذه الأربعة أخماس لواجده من كان وهو خيء يصرف في مصالح المسلمين العامة مسألة مصرف الركاذ فيها قولان قول بأن مصرف الركاذ هو للفقراء والمثاكين وسائر الأصناف الثمانية المنكرين في السورة زي اي ذكاء اخرى هناك قول اخر ان مصرف الزكاه هو مصرف الفيء الفيء بالتعبير الحديث ان المصرف اليكاني يخلط بالميزانية العامه للدوله الميزانيه العامه للدوله او بيت المال فمصرف الفيء يكون في المصالح العامه للدولة وايضا يعني يدخل فيه الايه حفظ الفقراء والمساكين هذا فيما يتعلق بالإيب يقول وهو فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة ولا يشترط أن يكون من مال معين فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيره معاه ويعرف كونه من دفائن الجاهلية بوجود علامات الكفر عليه ككتابة أثمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات في الغالب العملة الذهبية والمسلمية هذه الأشياء التي توجد في الكنوز تكون عليها علامات معروف أنها تكون من أيام إيه؟ يعني الكفار أو الجهلية وأهمية مضوع علامات الجهلية إيه لأنه لو كان صاحبه مسلما فهو يكون إيه؟ لقطة والمسلم مطالب أن يحفظ على ما الأخير المسلم أما إذا لم تكن بالكنز علامة يستدل بها على كونه من دفين الجاهلية أو الإسلام فالجمهور على أنه ركاز لأن الغالب في الدفن أن يكون من أهل الجاهلية ونهر الشافعية في الأصح إلى أنه ليس بركاز بل هو لقطة وذلك لأنه مملوك فلا يستباح إلا بيقين إذن هذا ما يتعلق بموضوع الركاز ننتقل إلى نوع آخر من الانواع وهو المعدن لان كما قلنا الركاز اما بيكون, بيكون المعدن او ايه او كنز اما المعدن المعدن مشتقه من الايه من العدنه والعدن معناها الاقامه, الإقامة أما المعدن فهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها ليس نباتا سواء أكان جاريا كالنفط والقار جاريا يعني سائلا نفت والقار أم جامدا كالحديث والنحاس والذهب والفضة والذئبق فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض كقول الله تبارك وتعالى يا الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كثبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض طيب بالنسبة لذكاة المعدن هل يشترك للمعدن نصاب اختلف الفقهاء في مثل هذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه قالوا لا يعتبر النصاب فيجب حق المعدن في قليله وكثيره تبعب بدأ على أن المعدن هو نوع من أنواع إيه؟ والرسول عليه السلام قال بسي الركاذ الخمس ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب كالركاذ أما الإمام مالك والشافعي وأصحابه والإمام أحمد وإتحق فقالوا لابد من اعتبار النصاب في عملية المعدن لابد من اعتبار النصاب بأن يبلغ الخارج ما خيمته نصاب من النقود قالوا لعموم الأحاديث في نصاب الذهب والفضة فالأقرب الله تعالى أعلم هذه المسألة هو اعتبار النصاب وعدم اعتبار الحوج قال الرافعي والمعنى فيه أن النصاب إنما اعتبر ليبلغ المال ويبلغ ليحتمل المواساة يلزم الملك إيه؟ محتمل المواساة والحد الذي قد دره الشرع لاحتمال المؤساة والحد الأدنى من الغنى أن, يملك الإيه؟ أن يبلغ النصاب فيقول والمعنى فيه أن النصاب إنما اعتبر ليبلغ المال مبلغا يحتمل المؤساة والحول إنما اعتبر ليتمكن من تنمية المال وتثميره يعني الشرع لما اعتبر الحول عشان يدد للإنسان إن فرصة لاستثمار المال وتنميته طيب هل المستخرج من المعدن بينمى ويستثمر أم أنه هو نفسه نماء نماء ها؟ فالمستخرج من المعدن نماء في نفسه ولهذا اعتبرنا النصاب في الزروع والثمار لماذا لأننا لابد أن تحتمل المؤساة ولم نعتبر الحول لأنها هي نماء في نفسه هم؟ وآته حقه يوم حصادي من أجل السنة السنة المعدن نهينا السهنة معه طيب بالنسبة للقضية الفدافة ما يتعلق بالنهال ليشترط للمعدن نصاب الراجح والله تعالى أعلم اعتبار النصاب وعدم اعتبار الحول فقد ذهب الجمهور إلى أن حقه أي المعدن يجب فيه بمجرد اختخراجه والحصول عليه ويخرجه بعد تصفيته وتبييزه يقول ابن قدامى ذاكرا الأذلة على أنه لا يشترث للمعدن حولا الحول قال لنا أنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول الزروع والثبر والركان ولأن الحول إنما يعتبر في غير هذا لتكميل النماء تحتاج ثم عشان ينمو وهو يتكامل نموه دفعة واحدة ضرر نبيل إيه هو أصلا هو نماء فلا يعتبر له حول كالزروع أن نفصل قليلا في موضوع زكاة المعدم فنقول يجب حق يؤخذ مما يستخرج من المعدم نعم قولي تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كثبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض طيب ما هو مقدار الواجب في المعدن ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد إلى أن الواجب في المعدن الكمس في حديث وفي الخمس الكمس وأيضا قياسا على الغنائم وجه شبه أنه يخمس في الغنائم. أما الإمام أحمد وإضحق فقد ذهبا إلى أن الواجب هو ربع العشر خياساً على ذكات النقديني وهذه الواتب عن الشفعي وهذه الواتب المشهور الملكيين قالوا إن المعدن نوعان ما يتكلف فيه مؤونة عمل وما لا يتكلف فيه مؤونة عمل فالذي, لا يتكلف فالذي يتكلف في مؤولة العمل في تكليف في استخراجه لا يجب فيه غير الزكاة ربع العشر أما الذي ليس فيه كلفة ولا مؤولة عمل فقالوا فيه الزكاة وفي قول آخر فيه الخمس هناك رأي آخر مشهور في مذهب إلى مالك أن ما يخرج من باطل الأرض سواء كان في الزكاة من المناجم يعني أم كان ثوائل يكون كله ملكا لبيت مال المسلمين لأن ما المسلمين أن تكون هذه الأموال مملوكة لمجموعهم لا لأحدهم لأن ولي الأمر نائب عن المسلمين ينفه غلاتها في بصالحهم هناك قول آخر لمالك والشفعي بمعتمد مبني على النظر إلى مقدار الجهد المذول والنفقات والمؤونة في استخراج المعدن بالنسبة لقدر الخارج منه فإن كان الخارج كثيرا بالنسبة إلى العمل والتكاليف فالواجب هو الخمس أشريف المائة أما إن كان الخارج قليلا بالنسبة إلى التكاليف فالواجب هو ربع العشق وذلك توفيقا بين الأحاديث في الذهب والفضة ربع العش وهما معدنان فيقاس عليهما بقية المعادن أما الأحاديث التي تفيد أن في المعدن الخمس وأنه ركاز أو كالركاز فجمعوا بين هذه الأحاديث اللي في الذهب وفي الدرب العشر وهما معدنان والأحاديث التي تفيد أن المعدن فيه الخمس لأنه ركاز فقالوا إن كان الخارج المحصول الخارج من المعدن كان كثيرا لكن ليس كثيرا مطلقا كثيرا بالنسبة إلى التكاليف ففي هذه الحالة يجب الخمس أما إن كان الخارج قليلا بالنسبة إلى العمل والتكاليف فنواجع ربع إلى العشر كذلك استدل بالقياس على الزرع حيث يختلف الواجب باختلاف الجهد المبنول فالواجب يزداد لقلة المؤونة وينقص بكثرتها كما ذكرنا ذلك من قبل بالتفصيل طبعا في زكاة المعدن يتحدد الوعاء الخاضع لزكاة الركاز بقيمة القدر المستخرج للباطل الأرض مخصوما منه قيمة التكلفة التي تكلفها الشخص حتى تم استخراج الكنز ولا يخصم شيء للنفقات الضرورية للشخص ولا لديون وغير ذلك هنا بقى مش بيخصم ايه الديون والنفقات اللي يكون فضلة وكذا لا هنا من الايه هذا هو طريقة تحديد الوعاء الخاضع للزكاة وفي مسألة الحقيقة يعني احنا كلنا اجلناها من قبل وهي مهمة فأيضا نتوقف عندها وهي التعلق بالزكاة الزكاة في مال الصبي والمجنود الزكاة في مال الصبي والمجنود هل تجيب الذكاء في مال الصبي والمجنون؟ هنا مذهبان مذهب أنها لا تجب وماذا أنها تجيب في أموال الصبي والمجنون والذين قالوا لا تجب إما قالوا إن لا تجب مطلقة في مالهما أو أنها تجب في بعض الأموال دون البعض الآخر إيه هي الأموال؟ هم أسلموا المال لنعين فيه المال النامي والمال الصامت المال النامي مثل البقر والغدم والزرع أو المال الذي يضرب به في التجارة وهذا فيه الزكاة أما المال الصامد مثل الذهب والفضة يعني صامد معنى أنه لا يحرك يعني لا يستثمر قالوا هذا لا ذكاة فيه مثل الذهب والفضة لأنه جماد لا يقبل النمو في ذاته وإنما يرصد للنماء عن طريق التجارة والاستثمار اذا حكم الحكم في مال الصبي والمجنون بعضهم قال تجب في اموال الزكاه في مال الصبي والمجنون مطلقا وبعدهم قال لا تجب بعض اللي لا تجب بعضهم قال لا, لا تجب ايضا مطلقا عكس الفريق الاول في قول ثاني متوسط لا تجب في بعض الاموال وتجب في البعض الاخر المال النامي تجب في الذكاء والمال الصامت اللي بيش بيش لا تجب فيه الزكاة أما أدلة القائلين بعد موجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون استذلوا أولا بأن الزكاة عبادة محضة كالصلاة والعبادة محتاجة إلى نية والصبي والمجنون لا تتحقق منهما من النية هذا هو الدليل الأول للذين يقولون لا تجب الزكاة في أموال الصبي والإيه لكذا عبادة عبادة محضة مثل الصلاة طبعا الصلاة سقطت عن الصبي والمجنون بسبب أنه لا لفقدان النية لا يوجد عقل يستطيع أن ينوي والذكاة عبادة فهي أيضا تحتاج كالصلاة إلى نية والصبي والمجنون ليس من أهل النية طبعا يرد على هذا الكلام بأن الذكاء عبادة فريحة عبادة لكنها, لكنها, لكنها ذات طابع مالي واجتماعي ذات طابع مالي واجتماعي وهي تفارق الصلاة يعني لا يصحى قياسه على الصلاة لأن في فرق في القياس هنا قياسه مع الفرق لماذا؟ لأن الذكاء تدخل فيها النيابة يعني الوكيل يؤديها عن صاحب المال المال يؤديها عنه الوكيل لكن هل في العبادة البدنية مثل الصرافة وممكن واحد يصلي مكان واحد لا ينفعش كذلك أمر بأخذها الإمام والعاملون عليها من الذي أمر أن يجيب الزكاة الإمام ويقوم عنه بذلك العاملون عليها طيب. يبقى الناية هنا يبقى الناية من يأخذون الزكاة عمال الزكاة فإنهم إذا أخذوها بنية أنها الزكاة أجزعت عن الشخص الغائب صاحب المال اللي كان غائبا هم مش خائنوا هنا لكن العاملين عليها بيستخذوها بيأخذوها بنية أنها إيه؟ زكاة فنية الآخر هنا تغني عن الغائب كذلك واحد داخل في غيبوبة صاحب المال في غيبوبة مدة طويلة فحان وقت الزكاة فمن البيان وإخراجها كزكاة العاملون عليها وكل من لا نية له ذلك في الذكاء الولي نائب الصبي فيها الولي اللي هو الوصي على الميت أو وليه يكون نائبا عن الصبي فيها بخلاف العبادات البدنية في الصلاة والصيام لا يصح فيها النيابة قال أبو عبيد إن شرائع الإقلام لا يقاس بعضها ببعض لأنها أمهات تمضي كل واحدة على فردها وسنتها ما ينفعش الزكاة على الصلمة والصيام م? لأن كل عبادة لها طبيعة خاصة بها هي يقول أبو عبيد إن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض لأنها أمهات تمضي كل واحدة على فرضها وسنتها هذا في متعلق بالدليل الأول دليل الثالث لل... لل... لل... للذين قالوا لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون استذلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهما عن الصبي حتى يبلغ وذكر أيضا عن المجنون حتى يفيق قالوا إن رفع القلم كناية عن سقوط التكليف لأن الصغر والجنون يحولاني دون فهم خطاب الشارع فمن ثم رفع القلم عنهما ده الدليل الثاني طبعا الرد أو الإجابة عن هذا الدليل أن المرادة بالحديث رفع القلم مقصود به مش رافع التكليف رفع الإث والوجوب رفع الإث والوجوب ولذلك التعبير الدقيق هنا في دي. مسألة الوجوب الزكاة في مال الصري والمجنول عند القائلين به هو بيقوله ما حدش مننا بيقوله عليه ما إث أن, إن الزكاة الصبيع أو المجنون إذا لم تخرج زكاة مالهما يعذبان ويتحقق فيما الوعيد فيما نعي الزكاة لا نحن لا نقول إن عليهما إثما ولا نقول إن الزكاة تجب عليهما لأنهم إيه مكلفين لكننا نقول تجب الزكاة في مالهما مش عليهما لكن نقول الزكاة تجب في مالهما ويطالب بإخراجها وليهما كما يجب في مالهما فيما ما أتلفه يعني مجنون أو صبي أتلف أي شيء لواحد يعتدى على المال أي شيء يملكه شخص وأتلفه فمن المسؤول هنا نقول للصبي أو المجنون أنت آثم ومعتدي وظالم وكذا أنه معهور وروف عنه القلم لكن بالحاسب مين؟ الولي يجب لنا نعمل ماله قيمة المثلفات إذا أتلف حاجة ولو مال هذا الصبي له مال ففي هذه الحالة بيضمن قيمة المثلفات فيجب على الولي دفعوها ولي يجب عليه أن يدفع هذه الأشياء فرفعوا القلم عنهما هذا رفع القلم عن الصبي والمجنون يسبت حقوق الزوجات مثلاً لو المجنون ده متزوج. <تصفيق> هل تسقط النفقة الواجب فيه ماله وله مال مجنون وله مال هل تسقط النفقة لأنه مجنون أم يجب أن تخرج النفقة من ماله حتى لو كان مجنولا فرفع القلم عنهما لم يسقط حقوق الزوجات ولم يسقط حقوق ذوي القرب عليهما كان يجب عليهم النفقة فلماذا يسقط حق المسكين وابن السبيل الدليل الثالث استذلوا بالقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فوقف عند كلمة إيه؟ تطهرهم فقالوا إن الحكمة من الذكاء تطهير المزكي من الذنوب والمعاصي والمجنون والصبي لا ذنب عليهما حتى يحتاج إلى تذكية وتطهير الجواب عن هذا أن التطهير ليس خاصا بإزالة الذنوب مش شرط التطهير يكون بإزالة الذنوب بل يشمل تربية الخلق وتهريب النفس وتدريبها وتدريبها على العطاء والمعونة والرحمة للمسلمين كما يشمل تطهير المال أيضا وكما يشمل تطهير المال أيضا فالقيد هنا أغلبي أو يعني التقييد بالخدمة الأولى تطهرهم وتزكيهم به تطهرهم الغالب في الذكاء أنها تطهر الغالب فهنا خرج النقص مخرج الغالب لأن من أسباب الذكاء بجانب التطهير سد خلت الإسلام وسد خلت إوحاجة المسلمين والصبي والمجنون من أهل الإسلام هو من أهل الإسلام طيب استذلوا أي دليل آخر وهو أن مصلحة الصغير والمجنون في إبقاء مالهما كي لا تستهلكه الزكاة لعدم يتحقق النماء لأن علة وجوب الزكاة هي النماء المال يكون ناميا واضح لأنهما لا يستطيعان تسمير أموالهما لا المجنون ولا الصبي عنده قدر على أن ينمي المال فمدال مالهما غير غير ومالهما فلو كنا بإيجاب الزكاة فيه يبقى الزكاة مع الوقت حتأكل, إيه؟ حتأكل المال أنه فقط يستهلك فمصحة الصغير المجنون ابقاء مالهما كي لا تستهلكه الزكاة لماذا؟ أن مالهما غير نام غير نام طبعا يجاب على هذا شوف نشوف الشريعه متوازنه ازاي نقول مصلحه الصبي والمجنون تقابلها مصلحه الفقراء المساكين من الصبي والمجنون اللي بنتكلم عنهم دول عندهم امال ممكن يكونوا مليونير طبيع ومجنون لكن بصوره اخرى وعنده مال يملكه فليه ننظر لمصلحه الصبي والمجنون ولا ننظر مع الفقراء والمسكين اصحاب هذا الحق في الصبي والمجنون تقابلها مصلحة الفقراء والمسلمين والدين والدوله والزكاه انما تجب في المال النامي او المال الذي من شانه ان ينمى حتى ولو لم ينمى بالفعل يبقى الزكاه تجب في المال النامي بالفعل او المال اللي هو قابل للنمو لكن واحد كسل لم ينمي ماله فيخرج في زكاته مش شرط ينمى بالفعل لكن يكون قابلا للنمى وضحت فمال الصبي والمجنون قابل ل هنا يعني المسؤولة مين بقى؟ الولي ولي الصبي أو المجنون ينبغى عليه أن يثمر لأنه يقوم مقامهما فينمي المال حتى لا تأكله الزكاة واضح؟ طيب أيضا حينما نقول بوجوب الزكاة على الصبي والمجنون فإننا نقول إنها لا تجب إلا في المال الفاضل عن الحوائج الأصلية فنعتبر أنه المفوض لا يحتاج وذلك بعض الفقهاء قالوا أن الصبي والمجنون لما نتكلم عن الحواجل الأصلية بعضهم ليس يقدرها الحواجل الأصلية خلال سنة يقول لا لازم نسيب له في ماله بعيدا عن ذكاء المال آه الذي آه يكفيه ويقوم بمصالحه واحتياجاته ليس في خلال سنة لا إلى حد أن يبلغ الصبي وإلى أقصى حد يمكن أن يعيشه المجنون يحتجزوا من المال اللي هو القدر الذي يكفيه لأنه إلى أن يعني يبلغ الصبي وإلى أن القدر ممكن يعيشه في المجنون فنظر له أن الدخل تكون ثابت طول هذه وجودها ديني يعني السبيل والله وتعالى فالكلام على مسألة زكاة الزكاة في بعض العلماء يعني او الباحثين يعنون ان هذا البحث الايه الزكاه في مال اليتيم الزكاه في مال اليتيم فكلمه اليتيم اول ما تتقال طبعا بيحصل رقه قلب وعاطفه شيء طبيعي عند اي مسلم فبتبص لا انه دايما ميال ان ايه يعني رحمه اليتيم ده يتيم فالمفروض ان احنا إن تتدخل بصوره او اخرى في تناول هذه القضية لكن بماذا يجاب عن هذا هل كل يعني كل صبي يتيم ليس كل صبي يتيما وهذا الصبي قد يكون ورث المال عن أمه لأن اليطم هو يتمل الأب اليطم هو الأب فممكن يكون مرء ورث المال عن أمه فهو يتيم لكنه يعني غني ورث المال عن أمه فالصبيل ليس مفروضا بالشرط يكون يتيم ممكن صبي ومش يتيم ورث المال ورث عن أو يملك المال بطريق الهبة أو الوصية من جد أو قريب أو غريب فملك هذا المال فالي ينبغي أن تعنون هذه المسألة بإيه الزكاة في مال الصبيل وليس في المال اليتيم واضح بلاش كلمه في مال اليتيم لان الصبي مش يكون ايه يتيما أيضا كما أشرنا يجب على ولي اليتيم أن ينمي ما له كما يجب عليه إخراج الزكاه منه عنه زي يجب يخرج زكاه من يجب عليه أيضا أن ينمي هذا المال ولا يقصر فيه استثماره لأن الله تعالى قال ايه وارزقوهم فيها ولم يقل وارزقوهم منها فارزقوهم فيها تلائم الأمر بلد التجار في هذه الأموال أموال يتهم كما يتوافق مع منهج الإسلام الذي يقوم على إيجابة تثمير من جهة وتحريم الكنف من جهة أخرى فإيجابة تثمير لابد من تنمية المال ثانيا يحرم الكنف وهو أن يحتفظ المال دون أن يؤدي زكاته فإن ما أؤديت زكاته فليس بكم قالوا الفريق الذي يقول بعد وجود الذكاء في مال الصبي والمجنون قالوا انه انه الذكاء اذا كان المال غير نامن فإن الذكاء سوف تستهلك سوف تاكل هذا يعني المال فيتعرض الـ الـ اليتيم أو الصبي يعني والمجنون لظل الحاجه وهوان الفقر يبقى في النهايه بان هو يصير فقيرا بعد أن كان يعني غنيا الجواب أنه حتى لو افترضنا ذلك فإنه لا خوف عليه لأن الشريعة تجعل أن نتكلم عن الوضع الشرعي المتكامل في الدولة الإسلامية في هذه الحالة حتى لو حصل أن الماء أكلته الزكاء هو لا يضيع لماذا لأنه لأنه في كفالة أقاربه الموثرين يبلمون شرعا بالدفقة عليهما ثم هما أيضا في كفالة الدولة تكون مسؤولة عن أه توفير حاجتهما كذلك في أموال الأفراد نصيب لليتام وفي مال الدولة أيضا نصيب لليتام سواء كان من الزكاة أو الغنيمة أو الفين وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مسلم من نفسه من ترك مالا فلوركته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليش ضياعا يعني أولادا ضائعين لقلة مالهم وصغر سنهم فالدولة تكون مسؤولة عن يعني الإنفاق على هؤلاء أنا أولى بكل مسلم من نفسه من ترك مالا فلورفته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليش يعني أنا المسؤول عن توفير احتيالي طيب ماذا عن أدلة القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبيب. وهذا مذهب الجمهور منهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد توعيدين عبر عن مالك والشافعي وأحمد بكلمة واحدة يقول إيه آباء عبد, أبا عبد الله لأن كل من الأئمة الثلاثة كنيته إيه أبو عبد الله أما الأدلة على هذا المذهب الراجح فهي أولا النصوص عامة النصوص التي أجابت الزكاة نصوص عامة لم تستثني صبيا ولا مجنونا خذ من أموالهم وقال في الحديث تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وكلمة أغنيائهم اشترط الغناء ولم يشترط أن يكون بالغا عاقلا لم يشترط التكليف أن يكون بالغا عاقلا والصبيان والمجالين ترد فيهم الزكاة إن كانوا فقراء فلتؤخذ منهم إذا كانوا أغنياء يعني على سبيل مبدأ له الغلم به الغلم زي ما لو كلمنا الصبي والمجنون فقراء فيعطونا من الزكاة هذلك إذا كانوا أغنياء تأخذ منهم الزكاة هناك حديث مرسل صحة إلى يوسف ابن ماهك ابتغوا في مال يتيم أو في أموال يتامة لا تذهبها او لا تتهلكها الصدقة وهذا مرسل صحيح عضده الشافعي بعموم النصوص الأخرى وبما صح عن الصحابة عمر وعلي وابن عمر وعائشة واجاب ابن عبد الله وعنه وإجمعين في إيجابة ذكاة في مال اليتيم كالذي صح عن عمر اتغو في أموال يتامة لا تأكلها الصدقة وهذا صححه البيهاتين لا تكون الصدقة بإخراجها وعندما يقول عمر اتغوا في أموال يتامة أو يعني معنا تاجروا في أموال يتامة لا تأكلها الصدقة احذروا أحسن تأكلها الصدقة بمعنى يفهم منه إيه أن كيف تأكلها الصدقة بإخراجها وهو لا يجوز إلا إذا كانت واجبا فإنه لا يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير هل ينفع واحد ولي لليتيم يطلع عن صدقات كذا نوافل نافلة لا هو مطالب بالانحياز تماما لمصلحته فمينفعش يتنفذ أو يتطوع فإذا كان يجب على الولي إخراج فإذا كان الولي يخرج الزكاة فإن هذا الولي لا يجوز له إخراج الزكاة إلا إذا كانته واجبة لأنه ممنوع من التطوع والتنفس في مال اليتيم أو المجنونية فإنه لا يجوز الولي أن يتبرع بمال الصغير لأنه إذا تبرع وتطوع فإنه يخالف قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بلده أحسن استذلوا بدليل العقل فقالوا إن مقصود الزكاة سد خلت الفقراء من مال أغنياء شكرا لله تعالى وتطهيرا للمال ومال الصبي والمجنون طابل لأداء النفقات والغرامات فلا يضيقوا عن الزكاة رغم أنه مال الصبي لكن لو فيه غرامات غرامات مالة مثلا ضمان المتلفات الصبي أو المجنون أتلف فشيئا لبعض الناس فهو يطالب وليه يطالب وله مال فيطالب وليه بإخراج الضمانة فماله كذلك لو كان يجب علي النفقة على أقاربه وله مال فإن ماله يتسع لإخراج النفقات فمدام مال الصبي والمجدون قابلا لأداء النفقات والغرامات فلا بغي أن يضيق عن أداء الزكاة طيب هنا مسألة يعني أخرى ذكر بعض علماء الملكيين طبعا كما رأيتم المسألة فيها خلاف فقه مسألة فيها خلاف فقه بمعنى ممكن القاضي ممكن القاضي تعرض يجي للصبي ذا لما يكبر أو المجنون إذا أفق ويعرف بقى أن الولي طلع ذكاة ماله يحسب كده كم سنة وطلع الزكاة ويقول ده نقص من ماله ويرفع عضية بقى على الوليه ويطالب بأن يرد يضمن المال اللي هو أخرجه في الزكاة بناء على المذهب له أنه لا تجب في الزكاة هذه مسألة خلافهم في هذه الحالة بقى تعرض العلماء لهذه المسألة يقول بعض الملكي إنما يؤمر الولي بإخراج الزكاة عن الصبي إذا أمن أن يتعقب فعله إذا أمن أن يتعقب فعله ودعل له ذلك وإلا فلاه يتعرض لملاحقات قضائية يبقى ما يخرجش الزكاة لكن لابد عشان ما يتضررش هو أنه لما يخرج الزكاة لابد يكون ايه عنده نوع من الأمان أنه أنه فعلا مش هيتعقب بعد كده ويرفع بعد ما يبلغ اه دعوة يقول وإذا أخرجها أشهد عليه لما يخرج الزكاة يخبط ذلك بشهود ومحاضر أنه أخرجها القدر الثاني في الزكاة طيب إن لم يشفظ فال ابن حبيب إن كان مأمونا صدق مدام رجل ثقة وأمنا وقال أنا أخرجتها ذكاتا فيصدق طيب وإذا خشي الولي أن يطالبه الصبي بعد البلوغ أو المجنون بعد الإفاقة بغرامة ما دفع من مالهما بناء على مذهب يبي حنيفة رحم الله تعالى ومن وفقه يقول بقى للصبي أو أنا بقى حنفة في المسألة دي بالذات حرف هيطالب بالتعويض عن اللي أخرجه الولي في الزكاة فينبغي كما اقترح بعض الملكين أن يرفع الأمر لقاض يرى وجوب الزكاة في مالهما يبقى اثناء قاضي مذهبه اللي هو مذهب الجمهور وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم حتى يحكم له بلزوم الزكاة لهما طب يحكم له. حكم قضائي وممكن قاضي تاني يحكم بخلافه إيه رأيكم؟ حكم يعني حكم القاضي إيه؟ إيه؟ التعبير المستعمل يرفع الخلاف إذا القاضي حكم تبقى لماذا به يرفع الخلاف ما ينفعش قاضي تاني ينقض إيه؟ ما حكم به القاضي في هذه المفائل ففي هذه الحالة يرفع الأمر لقاض يرى وجوب الزكاة في مالهما طبعا عشان لا يتظلمش الرجل هو الولي حتى يحكم لهم بلزوم الزكاة لهم فلا يستطيع قاض بعد ذلك أن ينقض هذا الحكم لأن الحكم الأول رفع الخلاف هذا فيما يتعلق بقضية باقي الكلام في بعض المساء إن شاء الله تعالى نكتهد في إكمالها فيما بعد قول خولي هذا استفرا الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا و نحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب